لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وَعَدَ الله الحسنى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 قالوا بلا ولكنكم فتنتم آفسكم وتربصتم ورتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور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 والشُّهَادَةُ عند رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا أُلَاءِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ إِعْلَمُوا أن إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد.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 ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أشاب من مصيبة في الأرض ولا في آن إِنَّمَا إِلَّا هُمُ الْمُتَّقُونَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمُنَافِقُونَ ۚ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمُنَافِقُونَ ۚ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 لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصق وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز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 ما قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإيجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعواه رأفة ورحمة